حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آ ل ا ئ ه ووافر نعمه وجزيل إ ح س ا ن ه لاحصي لا به ثناء عليه هو كما أ ث ن ى على نفسه عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إ د ر ا ك كنهه ودلت ا ل ف ط ر ة و ا ل أ د ل ة على امتناع مثله وشبهه موصوف الرب ي بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال م ن ذ ه ا عن الشبيه والنقائص والمثال لا إ ل ه غيره ولا شيء يعجزه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إ ل ا ما يريد خالق بلا ح ا ج ة رازق بلا م ؤ و ن ة مميت بلا م خ ا ف ة باعث بلا م ش ق ة أ ح ق من عبد و أ ع ظ م من ذكر لا إ ل ه إ ل ا هو كل شيء خالق إ ل ا وجهه لن يطاع إ ل ا بعلمه ولن يعصى إ ل ا بحلمه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 لا, نثني به زن... لا نحصي به ثناء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك و أ ص ل ي و أ س ل م على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى عبد الله المجتبى وكل دعوى من ا ل ن ب و ة بعده فغي وهوى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة د و ح ة ظلالها و ا ر ف ة و أ ن س ا م ه ا ر ق ر ا ق ة وشذاها طيب وعبيرها فواح وذكرياتها ش ج ن ة ومواقفها ق و ي ة ل أ ن ه ا تمثل ح ي ا ة أ ع ظ م رجل و أ ف ض ل إ ن س ا ن مشى على ظهر ا ل ب س ي ط ة أ ث ر ه على ا ل إ ن س ا ن ي ة بالغ وتعاليمه على ا ل ب ش ر ي ة س ا ب غ ة والكل يدين له م ل ع ت م ا ث ر ه ا ل آ ف ا ق و م ل ع ت أ خ ل ا ق ه الدنيا اقتبس منه المقتبسون وصنع منع تعاليمه أ ع د ا ؤ ن ا مجتمعاتهم ف أ ق ا م و ه ا على بعض الحقوق التي بينها وعلى بعض القيم و ا ل ع د ا ل ة التي أ ر س ا ه ا عاش حياه متجردا لله مخلصا لرسالته رسول الله حقا ونبي الله صدقا السراج المنير الداعي إ ل ى الله البشير النذير رسول ا ل إ س ل ا م و إ م ا م المتقين وقائد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين إ ن الحديث عنه يعتبر حديث عن ا ل أ خ ل ا ق وعن المبادئ والقيم التي أ ر س ا ه ا عاش ح ي ا ة ط و ي ل ة لم يعش لنفسه أ ب د ا صبر على اذى الذين اذوه من أ ه ل ه ومن غيره عاش ح ي ا ة جلدا فقيرا مسكينا متواضعا زاهدا إ م ا م ا و ق د و ة و إ ن ا ل ع م ا ل ق ة و أ ه ل الفكر و ا ل س ي ا س ة والعالمين يقفون أ ق ز ا م ا أ م ا م ه صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وفخرا وكدت ب أ خ م ص ي أ ط أ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي و أ ن صيرت أ ح م د لي نبيا حسبك ب ا ل ق ر آ ن يرفعه ويعليه ويسمو بقدره ويعلو بدرجته ومثبته ولن يستطيع أ ح د من العالمين مهما أ و ت ي بيانا و ف ص ا ح ة و ب ل ا غ ة و ش ع ر ة أ ن يصف أ خ ل ا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم وايصف حياته وايصف مكانته وايصف منزلته فها هو ا ل ق ر آ ن ينادي ربنا سبحانه فيه ا ل أ ن ب ي ا ء ب أ ع ل ا م ه م ا ل م ج ر د ة و أ س م ا ئ ه م ا ل م ح ض ة يا ادم أ س ك ن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة يا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا يا نوح اهبط بركات ب منا وسلام يا داود إ ن ا جعلناك خ ل ي ف ة في ا ل أ ر ض يا يحيى خذ الكتاب ب ق و ة يا زكريا إ ن إن ي يا زكريا إ ن ا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا موسى أ ق ب ل ولا تخف يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي ولكنك ل لن تجد في ا ل ق ر آ ن كله يا محمد إ ن م ا ستجد ا ل ر ت ب ة و ا ل و ظ ي ف ة و ا ل ت س م ي ة ب ا ل ر س ا ل ة إ ع ل ا ء لقدره و ر ف ع ة ل ش أ ن ه يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك يا أ ي ه ا النبي لم ا تحرم ما أ ح ل الله لك يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم النساء يا أ ي ه ا النبي اتق الله يا أ ي ه ا النبي إ ن ا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين إ ن ه الحديث عن ا ل ر ت ب ة و ا ل د ر ج ة يناديه الله ب ا ل و ظ ي ف ة ويحدث عنه ب ا ل ر س ا ل ة و ا ل ن ب و ة إ ك ر ا م ا ل ش أ ن ه و إ ع ل ا ء لمنزلته وفوق هذا كله يقول الله عنه ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكره في العالمين فلا تجد ر س ا ل ة م ؤ ث ر ة ولا و ل س م ا م ذ ا ع ا ولا قيما مرساه حتى ا ل أ ع د ا ء إ ن بعض الشركات أ ق اقامت م ت أ سؤالا و إ ح ص ا ء ا واستفتاء عشوائيا على مستوى العالم أ ك ث ر الناس ت أ ث ي ر ا ف إ ذ ا بالمسيح ثلاث في ا ل م ي ة يقولون أ ن المسيح عليه السلام من اكثر الشخصيات ت أ ث ي ر ا و ت س ع ة في ا ل م ي ة يقولون ب أ ن ه موسى و أ ر ب ع ه في ا ل م ي ة يقولون أ ن ه إ ف ل ا ط و ن و س ت ة وثمان في ا ل م ئ ة يقولون أ ن ه محمد بن عبد الله إ ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينكر فضله ولا يعرض عن عن مناقبه إ ل ا جاحد ولذلك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك كم من مؤذن يشق عنان السماء في اليوم و ا ل ل ي ل ة خمس مرات عبر ا ل م آ ذ ن والمنائم في أ ن ح ا ء الدنيا وبقاع ا ل أ ر ض ا ل م خ ت ل ف ة تشق عنان السماء والهواء أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله كم من إ م ا م خ ط و ة ومتحدث يبتدر حديثه و ي ب د أ كلامه بالسماء على الله ثم ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله كم من مسلم يسمع اسمه يصلي عليه باكيا في الهند وفي الصين وفي افريقيا لا تربطهم به ص ل ة وليست بينهم, بينهم وبينه وشيكا وبعض الناس عبادته ع ب ان د ت ه يصلي على رسول الله و أ ن ع م بها من ع ب ا د ة و أ ج ل بها من ذكر أ ن تكون كل عبادتك وكل اذكارك ص ل ا ة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا قوله ورفعنا لك ذكرك أ غ ر عليه من ا ل ن ب و ة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم ا ل إ ل ه اسم النبي إ ل ى اسمه إ ذ ا نادى في خمس مؤذن أ ش ه د وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أ ت ا ن ا بعد ي أ س و ف ت ر ة من الرسل و ا ل أ و ث ا ن في ا ل أ ر ض تعبد ف أ م س ى و ص ر ا ج ا مستنيرا يلوح كما لاح الصقيل المهند صلى الله عليه وسلم و إ ن ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ج د ي ر ة ب ا ل د ر ا س ة والتوقف و ا ل أ ن ا ث لتستفيد ي ا ل أ م ة فحياته كتاب مفتوح و ج ا م ع ة ق ا ئ م ة كل مفردات ا ل ح ي ا ة التي عاشها كيف كان يعامل المساكين م د ر س ة كيف كان يعامل زوجه م د ر س ة كيف كان يربي ويعلم أ ص ح ا ب ه م د ر س ة كيف كان يجاهد وفي جهاده برحمه لا تقتل شيخا كبيرا ولا راهبا في ص و م ع ة ولا ا م ر أ ة ولا طفلا صغيرا حتى في قتاله م د ر س ة إ ن ه يحتاج كل مسلم أ ن يقتبس منه صلى الله عليه وسلم كيف كان حكمه وتدبير أ م ر ا ل د و ل ة و س ي ا س ة ا ل أ م ة كيف كانت أ خ ل ا ق ه في كل جوانب ا ل ح ي ا ة إ ن ه ا م د ر س ة ج د ي ر ة ب أ ن ت ق ر أ وينبغي الا تنقطع ا ل س ي ر ة من ح ي ا ة المسلم وفي مساجد الناس ليست في الربيع كما يفعل بعض الناس يذكرونه ويفعلون موالد يقيمونها يزعمون ويقولون أ ن ه م يحتفلون به صلى الله عليه وسلم أ م ا السلوك و ا ل أ خ ل ا ق و ا ل م م ا ر س ة و ا ل أ س و أ و ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ب ن ا ء و ا ل ت ر ب ي ة والصلوات والمناسك والشعائر والشرائع والقيم والمبادئ و ا ل م م ا ر س ة والقانون والمناهج و ا ل إ ع ل ا م كل ذلك عن رسول الله بعيد و إ ن ه م يقنعون أ ن ف س ه م زورا وبهتانا أ ن ه م لمجرد أ ن يحتفلوا يوم ا ل ق ف ل ة فيجتمع الرجال والنساء في ميدان فيه الضجيج والغبار وفيه الفرق والطبل حتى ولو أ ت ى رسول الله إ ل ى المولد إ ل ى أ ي خ ي م ة ينتمي في هذه الخيم أ ي ن سيدخل مع هؤلاء لا ولكن هؤلاء سيغضبون إ ن تعاليم رسول الله تدعو إ ل ى و ح د ة في الشعائر و ا ل أ ذ ك ا ر و ا ل أ و ر ا د و ا ل ع ب ا د ة والطريق والمنهج و ا ل س ن ة والاتباع وليس ا ل ا ب ت د ا ء إ ن ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أ ن تكون ح ا ض ر ة في قلوبنا ووجداننا حبا وفي جوارحنا ط ا ع ة و ا ن ق ي ا د ة وفي أ خ ل ا ق ن ا سلوكا و م م ا ر س ة و إ ل ا فانظر إ ل ى حياته صلى الله عليه وسلم عن أ ي ا ل أ خ ل ا ق أ ت ك ل م رفقه ورحمته وتواضعه وحكمته وعدله وصبره وزهده عن أ ي شيء أ ت ح د ث عن قول أ ن س خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف اف قط ولا لشيء فعلته لم ف... فعلته, فعلته ولا لشيء لم أ ف ع ل ه أ ل ا فعلت كذا وما مسست ذ ي ب ا ج ا ولا حريرا الين من كفه صلى الله عليه وسلم بل أ م ه تقول كنت أ س ل ت العرق من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلت العرق و ت أ خ ذ ه وتضعه في ق ا ر و ر ة الطيب ليطيب الطيب والمسك كان عرقه صلى الله عليه وسلم طيبا ومسكا حاشا للناس ولم يعش لنفسه أ ب د ا ولو أ ر ا د الذهب والمال والملك ة و ا ل ر ف ع ة من الدنيا والجاه والخدم والحشم لكان ذلك له لكنه ا ذلك ل لكنه يركض على ش ج ر ة ف ي أ ت ي غورس ا بن الحارث ي أ خ ذ السيف وسيفه عليه الصلاه والسلام معلق ينتبه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويقف على طوله يقول يا محمد أ ت ز ع م انك نبي من يمنعني منك قال يمنعني منك رب العباد فسقط السيف من غ و ر ث أ خ ذ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني قال كن يا محمد خيرا مني قال امضي إ ل ى ش أ ن ك إ ن ه عاش ح ي ا ة كل مفرداتها نفسه ونبضه يقوم على ا ل أ خ ل ا ق حتى هو في م ك ة يضطهد ويعذب وفي الشعب يحاصر ثلاث سنوات يوضع السلا على ظهره يخنق و ع ف ر و ت ه بالتراب يرى اصحابه يموتون صبرا, صبرا, صبرا جميلا يجد ا م ر أ ة العجوز كما قص ذلك الحكيم ة ا ل ت ر م ذ ي في الشمائل المحمديه ة تحمل سويق كيس قال أحمل قال كئس كئس سويق دقيق يا ي السويق لا يريد أجرا ولا يريد يا ابني تنضي لا حمل لا ولا أوصلها إلى الباب قالت يا ابني قبل أن تنضي إن هذه الأخلاق عنها أجرا تعرفه سمعة هذه ثم أن إن كئس لم أ ر ه ا في هذه الديار بالله يا بني إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ه د ي ك قال لا ح ا ج ة لي قالت ولو كانت ا ل ه د ي ة ن ص ي ح ة قال نعم قولي قالت سمعنا أ ن في م ك ة رجل اسمه محمد ص ب ع عن قومه وقيل أ ن ه يسحر العقول فلا تسمع إ ل ي ه و إ ذ ا وجدته في مجلس فلا تجلس و إ ذ ا وجدته في طريق فغير له الطريق قال أ ن ا محمد يا خ ا ل ة قالت أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعامل الناس ب أ خ ل ا ق ك ر ي م ة كان رفيقا حتى ب ا ل أ ط ف ا ل يحمل الحسن ابن علي يرفض بسلم على ظهره و يحمل الحسن على بطن قدميه على بطن قدميه يرفعه و ينزله وهو يغني له قائلا حزق ترق عين بقه حزق ترق عين بقه حزق الطفل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتعلم المشي يمشي حاذقا لا يمشي ب س ه و ل ة ولا يرفع قدما إ ل ا بعد أ ن يطمئن وبعد أ ن يضاعها يحاول أ ن يرفع ا ل أ خ ر ى خ ش ي ة أ ن يقع هذا السلوك سلوك حاذق يقول له صلى الله عليه وسلم حذق ترقى من ا ل ت ر ق ي ة والرقي و ا ل ر ف ع ة أ ي ترقى رفعتك ب خ د م ي ترقى عين ب ق ة و ا ل ب ق ة نوع من أ ن و ا ع الطيور دقيق العيون وكان ك أ ن النبي سلم يمازحه ويلاعبه صلى الله عليه وسلم عن أ ي أ خ ل ا ق ه أ ت ح د ث إ ذ ا راه رجل وخاف قال له حسبك إ ن م ا أ ن ا ابن ا م ر أ ة كانت ت أ ك ل ا ل ق د ي ل ه ب م ك ة كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام متواضعا وما أ ح و ج ن ا ل أ خ ل ا ق ه كان إ ذ ا صافحه احد لا ينزع يده حتى ينزعها الذي صافح و إ ذ ا ما ناداه احد لا يلتفت إ ل ي ه إ ل ا بكلياته لا يلتفت إليه برأسه ولكن يلتفت إ ل ي ه بكله وكان إ ذ ا تكلم في ح ض ر ة أ ح د لا يسكته حتى ولو أ غ ر ب في الحديث بمعنى بدي ت ك ل م كلام فارغ وطلع من الموضوع ما اقول ل ه د ق ي ق ة طلعت من الموضوع انا, أنا ما فاضلك كده يا أ خ ي لو ما عندك موضوع جحش خلي و ا ح تاني ج ي ع ن د ن ا موضوع ما كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقاطعهم ي أ ت ي ا ل أ ع ر ا ب ويبول في المسجد والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول دعوه ولا ت ز ر م و ه يعلمه هكذا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ل ا ق ه و ت ع ل ي م ه للناس هدى ولكن أ ي ن ا ل أ م ة من أ خ ل ا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ن ا ل أ م ة من أ د ل ه ي أ ت ي زيد بن سعنه من أ ح ب ا ر اليهود يريد من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبلغا من المال يقول يا بني عبد المطلب إ ن ك م مطل ب يعني ناس م م ا ث ل ي ن من جدك انتوا ناس مماثلين فتهيج عمر رضي الله عنكم تهيج يخبرنا عمر نشوف. عمر رضي الله عنه قال في ده ما عمل بالله الله قال شوف مولد يعمل مولد زون عمر البيت حيجر وممكن يقتل ما عمل لمولد أ و ل مولد عمل في ا ل أ م ة عموله م ي د ا ن سمم م ي د ا ن المولد بعد النبي بستمئه س ن ة النسر كانوا في ستمئه س ن ة د ي ن من ا ل إ م ا م مالك و أ ب و ح ن ي ف ة و أ ح م د والبخاري ومسلم وحسن البصري والتابعين و ا ل ص ح ا ب ة والمبشرين ب ا ل ج ن ة ما كان ب ي ح ب ه م ا كان ب ع ظ م ه و و ا ل ل ه ووالله ثم والله المولد الذي أ ر ا ه بعيني في الميادين ي س ا ع ى إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يجتمع الشباب والبنات و أ ن يخرجن ا م ت م ر ج ا ت ويحتكوا جميعا في الميدان اهذا يغضي رسول الله اهذه تعاليمه يا ح س ر ة على العباد ما ي أ ت ي ه م من رسول إ ل ا كانوا به يستهزئون لماذا هذه ا ل س خ ر ي ة و ا ل إ ز د ر ا ء ا ل ن و ا ي ة ط ي ب ة والمقاصد ح س ن ة ولكن بهذه ا ل ط ر ي ق ة و ب أ ذ ا ل ك ي ف ي ة معقول والله لو دخلت ميدان المولد أ ن ا لا أ ت م ن ى أ ن يكون مولدي أ ن ا ما أ ت م ن ى ي ك و ن ت مولدي خليكم مولد خير البشر بهذه ا ل ط ر ي ق ة والله المولد الفار ر أ ي ت ب أ م عيني ذهبت ل أ ن ص ح و أ ت ك ل م ر أ ي ت ب أ م عيني من ا ن ت ص ا ق الرجال بالنساء في ا ل أ ب و ا ب والضيق الشديد حتى ا م ر أ ة سقط ت و ا ل ت و ب تماما وهي تبحث عنه في غ م ر ة الزحام ولا تجده مولد من هذا أ ي ع ق ل أ ن يكون هذا مولد المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا أ ب ر ئ ه ولا أ ق ر ه ثم عمر رضي الله عنه لما تعيد أ خ ذ السيف خاف زيد بن س ع ي ن ة قال صلى الله عليه وسلم أ ن ا وهو كنا إ ل ى غير ذلك أ ح و ج ت أ م ر ن ي بحسن القضاء و ت أ م ر ه بحسن التقاضي تقول لي أ ط ل ب حدك لك ن ب ا ل ر ا ح ة و أ ن ا تقول لي أ د ي الناس حقه ما تاكل حق الناس يا عمر اعطه ي حقه أ م ش ي ش ي ل من ا ل ج ه ة ا ل ف ل ا ن ي ة اعطي حقه, حقه. وزده عشرين س ا ع ا من تمرين ل أ ن ك روحته عشان الخوف ا ل خ ش ش ي ه د ي مما انت شلت السير تزيد بعد ما ت د ح ب الدوا عشرين صاحب تعتمر ب ل د عبد ا خ و ف ه سبحان الله اهكذا يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومه و أ ع د ا ء ه ي ن س ح الدم عن وجهه اللهم اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون يدخل م ك ة فاتحا وهم الذين عاذوه يقول اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء ي أ ت ي ه ملك الجبال يقول لو شئت أ ط ب ق ت عليهم ا ل أ خ ش ب ي ن يقول عسى الله أ ي يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله ولا يشرك به شيئا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كل ا ل أ خ ل ا ق إ م ا م ا لم يقل كما في الصحيحين لا قط أ ه د ت إ ل ي ه ا م ر أ ه ثوبا نسجته بيدها حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري أ ت ت بالثوب فلبس ت ث و ب ل أ و ل م ر ة أ و ل لبس ة خرج على أ ص ح ا ب ه ر آ ه ا أ ح د الحاضرين قال يا رسول الله ثوبك ما أ ج م ل ه ما أ ز ي ن ه ما أ ح س ن ه امنحنيه الدين الجلابيدي جلابيته ا س م ح ه الدين اليها ت ع ت أ رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ س ه دنقل ر أ س ه ما تكلم معه دنقل ر أ س ه قال حتى ن ف ض المجلس الراجل م ش السوق مده ج ل ا ب ي ة م ش السوق لما رجع إ ل ى البيت وجد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع الثوب وطواها و أ ر س ل ه ا للرجل في بيته اجل ابيلا ا م ك ن ا غ ل ا ه جدا من الناس ما من ا ل أ د ب قلع في البيت لفاها ورسل الراجل في بيته وهذا يبطل يستفاد منه فقها أ ن الهديه تهدى وتباع أ م ا قول القائلين ا ل ه د ي ة لا تهدى ولا تباع باطل مافي ح ا ج ة اسمها ا ل ه د ي ة لا تهدى ولا تباع د ج ل ا ب ي ه دوله ه د ي ة لفها أ و ل لبس بس لفها و أ ر س ل ه ا للرجل س ا ل ل في بيته الراجل م ا س ج ل ا ل ج ل ا ب ي ة فرح ج ا خارج بها اليوم الثاني ج ل ا ب س ة الصحابه م ب ا ر ح شافوش ا ح د ا و ا ل ل ي ل ل ا ب س ة معناها الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اعطاه إ ي ا ه ا قال له ق قال له انت ل له أ تعلم أ ن رسول الله لا يمنع محتاجا ولا يرد سائلا فلم ا س أ ل ت ه الثوب وهو فيه راغب قال الرجل وكان ذا فقه وبصيره الرجل ذاته عنده فهم قال ما س أ ل ت ه الثوب ر غ ب ة فيه ولكني س أ ل ت ه الثوب حتى يكون لي كفنا ل أ ن ه مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسد النبي شعره و ا ل ت ف ل ه وعرقه كله طاهر وكله مبارك تعيينا والرجل قال سهل ولكم كان الرجل صادقا ر أ ي ت ه يكفن في ت ر ك الثياب بالله لاجل الممات ما ك ف ر و ف ي ا ل ج ل ن ا بيده يا سبحان الله كيف كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعامل أ ص ح ا ب ه يقول ج ل ي ل ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أ ن أ س ل م ت اص ما حصل زاغ مني, شاف لي مني ولا راني إ ل ا وتبسم وما حصل شافني إ ل ا تبسم وكذلك قال ع م ر بن العاص قال حتى ظننت أ ن ي خير الناس عنده ف س أ ل ت ه م ر ة قلت يا رسول الله أ ن ا خير أ م أ ب ي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يجامل قال أ ب و بكر قال طيب أ م ك ن أكوني بلتين ن ا خير ام عمر قال عمر قال أ ن ا خير ام عثمان قال عثمان قال ع م ر فسكت ووزدت لو أ ن ي لم أ س أ ل ه قال يا ارتينما س أ ل ت من اللول كان يولد ان يعيش على أ م ل أ ن ه أ ف ض ل الناس يعامل كل إ ن س ا ن على أ ن ه افضل الناس كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقيم العدل ولا يجامل ولو سرقت ف ا ط م ة بنت محمد لقطع محمد يدها من الذي قال كان شجاعا في الحروب يوم أ ن تخرس ا ل أ ل س ن ة وتنطق, وتنطق السيوف على منابر الرقاب يقول أ ن ا النبي لا كذب أ ن ا ا بن عبد المطلب كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زاهدا أ م ا زهده ينام على الحصيب حتى يؤثر على جنبه يقول له عمر يا رسول الله كسرى ي ت ق ل م على ا ل ح ر ي وق ر وقيصر ينام على فراش دفي و ث ي ر و أ ن ت تنام على ا ل ح ص ي ر قال أ و ف ي شك ي بن الخطاب قال لا يا رسول الله أ ن ت أ و ل ى بذلك منهم قال إ ن م ا أ ن ا والدنيا كراكب استظل تحت ظل ش ج ر ة ثم راح وتركها انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى يومين رسول إلى ولم يشبع يومين من خبز شعير عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نارا كان يحب المساكين ويقرب على الدين كان إ ذ ا مشى أ ب و هريره يقول كان يؤخرنا في الطريق فما وجد أ ح د ا إ ل ا سلم عليه حتى إ ذ ا لقي الصبيان وقف وسلم علي عليه ونحن نمضي ثم نلتفت إ ل ي ه نقول أ خ ر ت ن ا يا رسول الله إ ن هذا سلوك ليس سلوك إ ن س ا ن لا عمل له إ ن ه يحمل هموم ا ل أ م ة على ر أ س ه يحمل قضايا ا ل ب ش ر ي ة يحمل هموم ا ل ن ج ا ة للناس و ا ل ه د ا ي ة يحمل النور ا ل إ م ا م والحاكم والسلطان والقائد والمربي و ا ل أ س ت ا ذ يحمل كل المعاني وبالرغم من ذلك كان يعيش هذه ا ل ح ي ا ة بمعانيها الساميه ة الصلاة إن من من إلا إ من من عليه والسلام خلق الأخلاق فيما وهو ا م م والناس عليه ع ا ل ة وتبع حدثني عن أ ي أ خ ل ا ق أ ح د ث ك وعن أ ي الشمائل اكلمك وعن أ ي النعوت ا ل ج م ي ل ة والصفات ا ل ن ب ي ل ة أ خ ب ر ك إ ذ ا كان هو إ م ا م ا ويكفي من ذلك كله قول الباري في علاه و إ ن نجل على خلق عظيم لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش حياه ينبغي أن, ان كل واحد منا ان يدين له بالفضل ان يحبه حبا صادقا ولن تكون لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله ونفسه وولده ووالده والناس اجمعين قال عمر لانت احب الي من كل الذي ذكرت الا نفسي قال لم تؤمن يا عمر بكى عمر قال أ ن ت أ ح ب إ ل ي حتى من نفسي قال ا ل آ ن آ م ن ت يا عمر ينبغي أ ن نجل رسول الله صادقا ل ى ل ل عليه وسلم إجلالا ه ا ص حقيقيا هذه أ خ ل ا ق ه هذه شمائله يمازح ا م ر أ ة عجوز كبير يقول لا يدخل ا ل ج ن ة عجوز يتحدث معها ولا ينطق إ ل ا ح ق ا يجد زاهر بن حرام صحابي يلقاه واقف ك د ه يجيب و ر ا يضمه يمسك هكذا وزاهد لا يراه ي أ خ ذ بيده يقول من هذا اطلقني فكني ياخذ الندى زهجان فالتفت فاذا هو رسول الله فاصبح زاهد يلصق ظهره ببسط رسول الله امعانا بك يحق ظهره في صدر ا ل ن ب ي س ل م فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يشتري هذا العبد منا يحضر معه يقول, يقول اذن ل ل للبيع ألبي يقول ز و ده يسترمنه إ تجدوني كاسدا يا رسول الله كان وذلك يعني كما قال أ ن س الراوي ل أ ن ه كان دميما شكله شيء وش ما بتقابل بالله بعد رسول ي م س ك و ب ي و ر ه زول وش ما بتقابل يقول لك ده ما أ ش و ف خلقته ما يوريني وشه من بعيد لبعيد غادي غادي ي ر س ل ل ي زول ما يقابلني أ ن ا لما اشوفه باشمئز ما يجي يهذر يمسكه يمسكه يمسكه و ي م ز ح معه إ خ و ا ن ن ا والله الملوك والرؤساء والوزراء و ا ل س ا س ة والمفكرين والعلماء أ ق ز ا م أ م ا م أ خ ل ا ق رسول الله أ م ا م أ د ب ه أ م ا م خلقه أ م ا م حيائه أ م ا م زهده يا رجل ي م ل ك الدنيا ويقول الدنيا دار من لا دار له ا الدنيا دار من لا دار له ويجمع لها عقل من لا عقل له البدم على الدنيا من لا عقل له ي أ ت ي يصلي ب أ ص ح ا ب ه يقول ا س ت و و والناس ا س ت و و و ا ل ص ل ا ة ق ي م ة يقول مكانكم ثم يمضي إ ل ى الدار إ ل ى ح ج ر ة ع ا ئ ش ة ثم ي أ ت ي سريعا ويصلي بهم وبعد ا ل ص ل ا ة يقول لعلكم فزعتم لعلكم فزعتم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكرت أ ن في بيتي س ت ة دراهم فذهبت و أ و ص ي ت ع ا ئ ش ة أ ن تنفقها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده, ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده اي اخلاق و أ ي أ د ب و أ ي ع ب ا د ة يقف الليل يصلي تقول ع ا ئ ش ة ي ق ر أ آ ي ة لا يبرعها أ ب د ا إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عباده و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم يرددها ولا يجاوزها حتى يؤذن الفجر يقيم أ ر ب ع ساعات ب آ ي ة يرددها خ ش ي ة و ع ب ا د ة و ا ل ن ب و ة اصطفاء من بين الخلائق أ ج م ع ي ن ومن بين الرسل كلهم اختاره الله لختم ا ل ر س ا ل ة ثم جعل ه جعل دينه مهيمنا على كل ا ل أ د ي ا ن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وبالرغم من ذلك مضى إ ل ى الله وترك ا ل ر س ا ل ة ب ا ق ي ة تحملها ا ل أ ج ي ا ل ويدافع عنها العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ى يوم الدين سبحان الله ر س ا ل ة ع ج ي ب ة يجمع الله له ا ل أ ن ب ي ا ء وهو حي في الدنيا من عالم البرزخ إ ب ر ا ه ي م و آ د م ونوح وموسى يقفون صفا خلفه يصلي بهم اماما وقدوه ة و و خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء واخرهم ولكنه أ ف ض ل ه م على ا ل إ ط ل ا ق أ ف ض ل خلق الله يصل سدره المنتهى يجاوز ويرى ربه ويخاطبه كفاحا يكلمه وجبريل يقول لو تقدمت خ ط و ة لاحترقت إ ن ه ا م ك ا ن ة ورفعه ما بعدها رفعه ما ظن محمد بربه لو لقي الله هذه عنده عن أ ي شيء أ ت ح د ث أ ج د أ ن ا ل ل غ ة لا تسعفني و أ ن الحروف ا ل ث م ا ن ي ة والعشرين لا تسعني أ ح ت ا ج إ ل ى لغه غير لغتي و أ ح ت ا ج إ ل ى بيان أ ف ص ح ولكني أ ع و د إ ل ى كتاب ربي ف أ ق ر أ لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف ا ل ر ع ي م و أ ق ر أ ولقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه م وهو الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين أ خ و ك عيسى دعا ميتا فقام له وانت أ احييت اقواما من العدم فالعلم, فالعلم, معجزة فالعلم نصر فان اوتيت معجزه فابعث من الجهل او ابعث من الرجم مسيطر الفرس ر و م يبغي ي ع ي ي ت ه و ق يبغي ط ر الفرص ي في رعيته وقيصر الروم في جهل أ ص م عني صلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته نقر ونشهد أنه ونشهد نقر بلغ ا ل ل ل ر س ا ا ة وأدى أ م ا الأمة وكشف الله به الغمة ن ونصح ة وكشف به ت ر ك ن ا المحجة البيضاء على ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك كان بنا شفيقه و ب أ م ت ه رحيمه ادى ا ل ر س ا ل ة ولقي الله وهو راض عنه فصلى الله عليه وسلم واستغفر الله من كل ذنب واستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه إ ن واجب ا ل أ م ة تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم فيه كلام كثير ويحتاج إ ل ى خطب القادمات فالذين آ م ن و ا به ا ل إ ي م ا ن به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه اولئك هم المفلحون حبه والدفاع عن سنته و إ ح ي ا ئ ه ا بعد ا ل إ م ا ت ة احترام وتقديس أ و ا م ر ه وطاعته في كل أ م ر من أ م و ر حياتنا هو الاحتفال الحقيقي ابن مسعود يريد أ ن ي أ ت ي المسجد فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس ودرس ا ل في المسجد بعد ص ل ا ة الظهر أ ت ى م ت أ خ ر ا قام أ ح د الناس داخل المسجد أ ز ع ج ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي قام أ ج ل س سمع ا بن مسعود وهو خارج المسجد أ ج ل س فجلس في الظل وفيها ج ي ر الشمس وفي حر ا ل م د ي ن ة ورمضائها جلس والدرس مستمر حتى انتهى الدرس هو جالس ليس تنطعا ولا تشددا ليس غلوا ولا ولا تشددا في الدين جلس خرج الذين حضروا الدرس بعد فراغ الدرس قالوا يا ابن مسعود من الذي ج ل س ك في هذا ا ل ح ر تتصبب عرقه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول اجلس فجلست قالوا إ ن ه لم يردك ي أ ن ت إ ن م ا قام أ ح د الناس بالمسجد قال لم يسمي وسمعت أ ذ ن ا ي أ ب ا ن ي سمعت أ ج ل س وما قال يا فلان أ س م ع رسول الله يقول اجلس ولا أ ج ل س وقاعد خرج النبي صلى الله عليه ل و س من م المسجد فوجد ابن مسعود يجلس ولئن يتصبب عرقد قال يا أ ب ا عبد الرحمن ما الذي أ ج ل س ك في هذا الحر قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس فجلست قال يا أ ب ا عبد الرحمن قم ولك ا ل ج ن ة ولك ا ل ج ن ة إ ن ه ا ط ا ع ة عمياء وانقياد إ ي م ا ن ي وتسليم كامل قم ولك ا ل ج ن ة و أ م ح ذ ي ف ة تجد طفلها الذي يلعب أ ط ف ا ل ن ا يلعبون ينبغي أ ن نعلمهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن و أ نعلمهم ن سيرته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجدت طفلها يلعب قالت يا ح ذ ي ف ة تعال واسمها سهيله بنت سهل يا ح ذ ي ف ة منذ متى و أ ن ت لم تر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم آ خ ر م ر ة شفت فيها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبارك ب ت ن الولد ما ط و ل ا ل و ق ت عصر قال منذ مغرب ا ل ب ا ر ح ة قالت لقد جفوت يا ح ذ ي ف ة أ ه ا ن على نفسك أ ن لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ا ل ب ا ر ح ة لعل ق ر آ ن ا ل نزل أ و حكما قيل الحق به كانوا يحبون رسول الله أ ك ث ر من أ ب ن ا ئ ه م وبل من أ ن ف س ه م أ ث ر ت قريشا مسلما فمضى بلا وجل إ ل ى السياف س أ ل و ه هل يرضيك أ ن ك سالم ولك النبي فدا من ا ل إ ت ل ا ف ف أ ج ا ب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أ ن ف محمد برعاف قالت ي ت م ن ى تكون مرتاح و ر س و ل ي ك و ن محلك هنا بس ما ن ق ت ل ه قال والله ما أ ت م ن ى اكون في أ ه ل ي مرتاح و ا ل ن ف س ا لم يصيبه رعاف او يصاب ب ش و ك ة قالت الحق به ح ذ ي ف ة عمره ثماني سنوات كل واحد منا ن يكون عنده ولد عمره ث م ا ن ي ة سنوات كثير منا ن أ ب ن ا ء أ ك ب ر من هذا ا ل سن ا ل خ ل و ة ما بنوديها لهم إ ل ا إلا في ا ل إ ج ا ز ا ت وبينحف يخش الكليات ا ل ف ا خ ر ة وينال الشهادات ا ل ع ا ل ي ة الطب و ا ل ه ن د س ة والاقتصاد والقانون و ا ل ز ر ا ع ة والعلوم نحبهم و ا ل آ د ا ب نريدهم هكذا دائما ت ر ق ى الطلاب في الخلاوه طلاب مساكين ما, ما, هم, ناس هم, ما هم الناس اللي, اللي جابون في ا ع ج ر ا ل ق ر آ ن فشلوا في ا ل ح ي ا ة او اهلهم ما ق د ر يقرون ودهم الخلاوي اهكذا انظر الى أ م ح ذ ي ف ة ك ي ف تتعامل مع ف ل ذ ة كبدها ويمضي ح ذ ي ف ة ويدرك ا ل ص ل ا ة والعشاء ص ل ا ة العشاء ق ا ئ م ة فيكبر ويصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ا ل ص ل ا ة أ ت ى ح ذ ي ف ة يريد أ ن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد سبيلا مع كبار السن احاط به ويحي يحبونه اصحابه ا ح ب و أ احاطوا به والولد مسكين منتظر والعشاء والوكت فات وبعد راجع اهله لما انتهوا جميعا قال اقبلت عليه لما راني ع تبسم وكان كانما هو قطعه بدر اذا سر استنا روت فلما دنوت منه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على راس حذيفه وقال لي جاءني جبريل ا ل آ ن و أ خ ب ر ن ي أ ن الله غفر لك و ل أ م ك و ل أ ه ل بيتك يا ح ذ ي ف ة جبريل يتنزل من فوق السماوات ليغفر ل ح ذ ي ف ة و ل أ ه ل بيته جميعا إ ن أ ر د ن ا أ ن نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الله عليه وسلم نتعامل معه من منطلق ا ل ج د ي ة أ م ا الطبول والرايات و ا ل أ ن و ا ر و أ ك ل ح ل ا و ة س م س م ي ة لا يغني عنا شيء ئ ا لا عنا يغني ي ش في زمان أ م ة يقتل فيها ا ل ق ا د ة تلو ا ل ق ا د ة كل يوم قتل أ ح م د ياسين والان قتل ا ل ر ن ت ي س ي و ا ل أ م ة ينتهي ما, ما هو دورها إ ل ى أ ي شيء تقوم وتذهب ينبغي تنهض في ا ل أ م و ر ا ل ج ا د ة في ا ل أ م و ر التي فيها نفع للدين ولو كان في إ ق ا م ة الموالد ن ف ع للدين لبادر إ ل ي ه سيد المرسلين وصحابته الصالحين والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين لقاموا بهذا ا ل أ م ر وشدوا فيه إ ن ه م ر أ و ا أ ن المولد الحقيقي في حياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في دينه ولذلك ا ل م د ي ن ة و م ك ة كم فيها من ا ل ص ح ا ب ة موته مئه اربع اجيال في صحابي ا ل م د ي ن ة و م ك ة ما يلحق أ ل ف صحابي دفنوا فيها وعشرين الف صحابي. قبورهم غير معلومة. ما معلومة معروفين في خرسان ا وفي إ ف ر ي ق ي ا وفي الحند وفي السد ن واللوار ر أ و ا أ ن ا ل س ن ة ا ل ح ق ي ق ي ة والاحتفال الحقيقي في أ ن ينشروا د ي ن ه و أ ن يهزموا اعداء ا ل م ل ة لا أ ن يتراقصوا على ط ب و ل أ و أ ن يجتمعوا في ل ي ل ة وتكون هنالك ع ط ل ة بل الأخص المولد الحقيقي في ا ل إ ن ت ا ج في الابتكار في العمل في انتصار ا ل أ م ة في ت ق و ي ة الاختصاص في ت ق و ي ة القوانين واللوائح والنظم في ضبط ا ل إ ن س ا ن في ا س ت ق ا م ة ا ل أ خ ل ا ق في ه د ا ي ة ا ل ب ش ر ي ة أ م تقولون أ ن الاحتفال بغير ا ل ط ر ي ق ة التي سميتها وهي ط ر ي ق ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل أن الله تعالى أن يرد الجميع إليه جميلا ردا يرد ويتقبل منا وان ن يتقبل م وإياكم ي م أ ج ع وأن يكره و ويرضى ف ق ن ا ما ربنا إلى يحبه الينا الكفر والفسوق والعصيان و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من الراشدين و أ ن يحشرنا ربنا نحن و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن تحت لواء حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن يسقينا من حوضه بيده ا ل ش ر ي ف ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ط ا ه ر ة شربه لا نظما بعدها أ ب د ا و أ ن يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة اللهم إ ن ا نحبه ونحب أ ص ح ا ب ه وهو قال المرء يحشر مع من أ ح ب اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين واجعلنا من أ ن ص ا ر ه وجنده و أ ت ب ا ع ه وحزبه المفلحين في الدنيا ويقام ا الأمة ل لهذه آ خ ر وأبرم أمر رشد ة ع طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن ز فيها فيها فيها فيها ويذل ويؤمر وينهى ي أهل أهل المنكر و فيها الدين وتحكم فيها ا ل ش ر ي ع ة وتعلى فيها ا ل س ن ة ويعز فيها الكتاب وصلى وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقل الصلاة الله على آله مبارك نبينا محمد